ايها المسلمون تحيط بالمسلمين محن عظمى وفتن شتى لا عاصم منها الا اللجوء الى الله جل وعلا والتوبه الصادقه اليه والانابه الصحيحه اليه عز شانه يقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا إنه لا نجاة من محنة وبلية إلا بتحقيق طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من الشؤون، فبذلك يدفع الله عن المسلمين البلاء والاحن ويدرع عنهم الفساد والاحن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم. العباده في الهرج كهجره الي رواه مسلم اخوه الاسلام ان الضروره تشتد في مثل تلك الاحوال الى التمسك باصل الاسلام الاعظم فريضه الاجتماع على الحق والتعاون على الخير والاتحاد على كل نافع دنيا واخرى واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحن في كل مجتمع مسلم بحاجه عظيمه الى ان نكون صوره مطابقه تمام الانطباق لما اراده الاسلام منا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وذلك استجابه لقوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وان من اعظم المصادمات لمقاصد الاسلام وتوجيهاته تفرق المسلمين واختلاف قلوبهم وتناحر توجهاتهم فيما يصرفهم عن المنهج الوضي الذي امر الله به في قوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فالفرقه عذاب ودمار والشقاق والشقاق ذل وعار والتنازع فشل وخسار ولهذا يقول الله جل وعلا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين فلا سلامه لمجتمع مسلم ما تفرق الكلمه ولا نجاة للمؤمنين ما تشتت وحدتهم ولا عزه ولا رفعه لهم مع التفويت الالفه والاخوه الايمانيه التي امر الله بها يقول جل وعلا ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيئا لست منهم في شيء ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعه واياكم والفرقه فان الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد ومن اراد بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه صححه الحاكم ووافقه الذهبي شباب الامه انتم عماد الامه ورجال المستقبل فاحذروا كل طريق يوصل الى تفريق الصف وتمزيق الشمل وتحطيم الكيان فعليكم بالسنه والجماعه عليكم بالسنه والجماعه وتجنب الشذوذ والفرقه قال الشاطبي واذا ابتدعوا تجادلوا ثم تخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كل ما خرج عن دعوى الاسلام والقران من نسب او بلد او جنس او مذهب او طريقه فهو من عزاء الجاهليه واعلموا شباب الاسلام ان من اسباب الزيغ وعوامل الضلال في الامه في كل وقت وحين الوقوع في التسارع الى طامه عظمى وبليه كبرى زلت بها اقلام وظلت بها افهام وسقط بسببها في البلاء فعام انه التساهل في تكفير اهل القبله انه التسارع في تكفير اصحاب لا اله الا الله محمد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهم فان كان كما يقول والا رجعت عليه متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه البخاري إن ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر امته بأعظم اعظم بالاعظم الزواجر واشد المواعظ من التسارع في ذلك بلا برهان اوضح من شمس النهار وبلا تقييد بالقيود القرانيه والضوابط النبويه وعلى وعلى هذا قرر اهل العلم واساطينهم حتى قال قائلهم ان الخطا في ترك الف كافر في الحياه اهون من الخطا في سمك في سفك محجمه من دم مسلم ايها الشاب المسلم اعظم الناس لك نصحا واخلاصا واشدهم محبه لك هم والداك يقدمان مصلحتك على مصالحهما ويفدونك بانفسهما فالزم برهما وجاهد في طاعتهما كن بهما رفيقا ولتوجيهاتهما مطيعا ومن حكمتهما مستقيا ومستبيدا هم أصدق من يسدي النصح ويقدم لك المشوره فلا تناى بنفسك عنهما ولا تسرا ولا تسر من امورك عنهما صغيرا ولا كبيرا فكم وقع بسبب ذلك من البلاء ما لا يعلمه الا الله جل وعلا على شباب الاسلام اسمع لتوجيه يقودك للجنان ويرضي عنك الرحمن انه ما سمعت فذلك فعلى ذلك نصوص الشريعه متواتره وعلى تقدير هذا هذا الكلام متظاهره شباب الاسلام انتم عماد الامه بعد الله جل وعلا فوتوا على اعداء المسلمين ما يصبون اليه من النيل من هذه الامه في كل وقت وفي كل زمان من خلال شبابها ليشوهوا دينها فاحيطوا انفسكم بتقوى الله جل وعلا غلبوا المنطق والعقل والحكمه واعملوا بالرويه والرحمه والرفق واللين اظهروا للعالم كله محاسن دين الاسلام ادعوا ادعوا الى الله بابراز اخلاق الاسلام العظمه واظهار رحمته الكبرى ومحاسنه التي لا تتناهى الى العلماء الى العلماء والدعاة والمثقفين والمفكرين اتقوا الله في انفسكم وفي شباب الاسلام واجب عليكم توجيه الشباب الى ما ينفعهم دنيا وأخرى احذروا من كل ما من شانه ان يوقعهم فيما لا تحمد عقباه ولا يعلم مقاله اما من جانب النيل من مسلمات الدين واما من جانب الفتوى بما لا يستقيم مع اجل بالمصالح المصالح الامه ما بما لا يستقيم بمصالح الامه ودرء الفساد عنها وفق الضوابط الشرعيه والقيود الدينيه يقول صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي في النار سبعين خليفه رواه البخاري وانظروا والنظر والنظر في مآلات الاقوال والافعال والتصرفات قائده كبرى عند علماء المسلمين خاصةً, أوقات خاصه في اوقات المحن والاحن فكم من فتوى في نوازل الأمة لم تعط حقها من البحث والتامل فكم من فتوى في نوازل الامه لم تعط حقها من البحث والتامل والحكمه والتروي جرت فتنا عمياء ومحن شتاء خاصه اذا كانت من الافراد فلا بد من الاناءه والكياسه ولا بد من الدقه والحصابه لا سيما اذا اتقدت الاواطئ في الامه والتهبت المشاعر في قلوب المسلمين امه الاسلام عظموا حقوق الاخوه الاسلاميه وتجنبوا اذيه المسلمين باي اذيه صغيره او كبيره فذلك عند الله عظيم فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا, هذا في بلدكم هذا واصبح ذلك معلوم من الدين بالضروره يا امه الاسلام اتقوا الله في هذه الاخوه الايمانيه التي حرصت توجيهات القران الكريم ومواعظ النبي الرحيم عليه افضل الصلاه والتسليم على منع ما يكدر هذه الاخوه او يسبب في تقطيع اواصلها حتى اصبح الحفاظ على تلك الاخوه من اعظم مقاصد الاسلام واهم اغراضه في هذه الحياه ومن قواعد السنه القطعيه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه معاشر المسلمين بالأمن يتحقق اهنئ عيش به تحصل راحه البال واستقرار الحال قال صلى الله عليه وسلم مذكرا بذلك من اصبح منكم معافا في جسده امنا في سربه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا فعلى ابناء المجتمع المسلم ان يكونوا يدا واحده في درء المخاطر والاضرار عن مجتمعهم وصفا متراصا لتحقيق الاسباب التي يدفع الله بها المخاطر والشرور ويحصل بها الامن والامان ويسعد بها بنو الانسان وتعاونوا على البر والتقوى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 عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اما بعد فيا ايها المسلمون انصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصيه الله للاولين والاخرين بها يتحقق الفلاح والفوز والسعاده والنجاه في الدنيا وفي الاخره أيها المسلمون إن بلاد الحرمين تعيش امنا ورخاء في ظل عقيده التوحيد فعلى اهلها وعلى شبابها ان يكونوا يدا واحده متعاونين على البرد والتقوى متراصين متصافين في القلوب وفي الاقوال وفي الافعال يجمعهم الحق وان يحذروا من اي ما يكدر هذا الصف فان ذلك امانه على كل مسلم ثم ان الله جل وعلا انعم علينا بنعم عظيمه جليله منها نعمه الامن فعلى المسلمين ان يعلموا ان من اعظم الاسباب لتحقيق الامن والحفاظ عليه تحقيق التوحيد وتحقيق طاعه الله جل وعلا في كل شأن من شؤون الحياه يقول الله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ثم ان الله جل وعلا امرنا بامر عظيم الا وهو الصلاه والسلام على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والال ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من كل شر ومكروه اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من كل شر ومكروه اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من كل شر ومكروه اللهم اجمع كلمتنا على البر والتقوى اللهم اجمع كلمتنا على البر والتقوى اللهم اجمع كلمتنا على البر والتقوى يا ذا الجلال والاكرام اللهم نفس كربات المسلمين اللهم فرج همومهم اللهم فرج همومهم اللهم احفظ اعراضهم واموالهم وانفسهم يا ذا الجلال والاكرام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 اللهم وفق ولي املنا لما تحب وترضاه اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي عليهم خيارهم وجنبهم شرارهم يا ذا الجلال والاكرام عباد الله واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيله